الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثاني من ديوان النابغة الدبياني لقد نهيت بني دبيان كان النعمان بن الحارث حما ذا أقر وهو واد مملوء خصبا ومياع فاحتماه الناس وتربعت بني دبيان فنهاهم النابغة وحذرهم وخوفهم إغارة الملك فتربعوه وعيروه خوفه النعمان وكان منقطعا إليه فلما مات النعمان رساه النابغة وانقطع إلى أخيه عمر فوجه إليه خيلا فأصابهم فقال لقد نهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربعهم في كل أصحار وقلت يا قوم إن ليس منقبض على براسمه لوثبة الدار لا أعرفا ربربا حورا مدامعها كأن أبكارها نعاج دواري ينظرنا شذرا إلى من جاء عن عروض بأوجه منكرات الرق أحراري خلف العباريط لا يقين فاحشة مستمسكات بأقتاب وأكوار يذرين دمعا على الأشفار منحبرا يأمن رحلة حصن وابن سياري إنا عصيت فإني غير منفلت مني اللي صاب فجنب حرة النار أو أضع البيت في سوداء مظلمة تقيد العير لا يسري بها الساري تدافع الناس عنا حين نركبها من المظالم تدعى أمة الضاري ساق رفيدات من جوش ومن عظم، وماش من رح ربعي وحجاري، قرمى قضاء حل حول حجرته، مد عليه بسلاف وأنفال، حتى استقل بجمع لا كفاء له ينف الوحوش عن الصحراء جراري. لا يخفض الزر عن أرض ألم بها ولا يضل عن مصباحه الساري، وعيرتني دنو ذبيان خشيته وهل علي بأن أخشاك من عار؟ ألا من مبلغ عني خزيما يرد على بدر بن حزاز ويذكر خزيمًا وزبان ابن سيار ابن عمرو ابن جابر لأنه بلغه أنهما أعانا بدرا وروى شعره فيه ألا من مبلغ عني خزيمًا وزبان الذي لم يرعى صهري فإياكم وعورًا داميات كأن صلاءهن صلاء جمري فإني قد أتاني ما صمعتم وما وشحتم من شعر بدري فلم يكن